من هال من هال القمار شايا نمشى عايبان من هال من هال, من هال؟ طفى واصبح يشعباس علي علي يا علي يا يا يا يا بيوم الولايد اسال مين ها مين ها هل عباس ابو جفوف الابو جفوف ال... جفو السخية ابو جفوف الى الشاعر مشير السعيد عمي ابو جفوف السخية وطول ما مش لاذة وراء العباس والله من طال وهو العباس ابنه ماش غير اوباش حار الراس اقسم بالفلق والناس ما ينطال من مثل نسيب ما ينطال صفاب عباس خلي احتي فاب عباش قل من عداها واذا تعد لي لي من عداها كتب تاريخ شاعر من عداها صفات ابخيت شتعد مش هي شتعد من صفات من يعرفه عمي من يعرفه ماذا يا يا يا يا يا من من يعرف الشت من صفاته من يعرف لغز غير الصميد والله من يعرف الشمر ليالة العاشر من يعرف صد وصه تخرس في صد وصه تخرس في الثنية تخرس من برزل اثناء والواح ظهير وقائد ويحسين من قطع وجه وفطاح والواح قام والواح والواح السوى والواح والواح قام وقام يبدي لي التحية يدي هف عليه هوف يا وافيا وافيا بلا يسف ضر الجيش وفيايا تعنى بغرد النهار وافيا وفي هجان قبل ماي جوع عليها